وإن استطعتم أن تفتحوا الإلوان فم تفتحوا أو أن تفتحوا الإلوان تفتحوا جزاكم الله خير تكلمنا في الدرس السابق عن باب التيمم واخذنا في الكلام عن القصة التي بسببها شرع التيمم وما كان في غزوه بني المختلط او غزوه المريزيع وكنت ذكرت حين بات أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه قد وقع من نصيبه في السبي ميمونه وانما هذا سبق لسان مني انما هي جويلية بنت الحاج ابن ديران فطححوا انما هي جويلية وليست ميمون إنما كان ذلك سرق لسان مني ولم اتعمده وذكرنا ما حضر في هذه الغضوة وما كان فيها وما هو عمل المنافقين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 فإن هذا من دسس اليهود والمنافقين وعلى المسلمين أن يرجعوا في أمورهم كلها إلى أهل العلم وذلك تطبيقا وامتثالا لقول الله جل وعلا وإذا جاءهم امر من الأمن أو الخوف أذاروا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقال الله جل وعلا في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فعليكم اخواني وعلى المسلمين عموما أن يرجعوا في مهمات أمورهم وفيما يفتح معاشهم ومعادهم إلى أهل العلم الراسخين أهل العلم بالكتاب والسنه الصحيحة الذين هم على منهج سلف هذه الأمة الذين يحكمون بما شرع الله جدا وعلا ولا يحيدون عنه قيد ملا ولا بات باتشارة أهل التخصصات في كل مجال. فإن هذا مما يكمل الأخذ عن أهل العلم كالأخذ باتشارات الأطباء المتخصصين أو أهل العلوم أخرى مما لا يختار عليهم صدر الامام مالك رحمه الله تعالى باب التيمم بقصه هي سبب شرعيه التيمم او مشروعيه التيمم ولدت بان اعيد قراءه هذا الحديث حيث قال يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن ابي بكر عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اجزائه وذكرنا ان المقصود بهذه بهذا السفر هو غزوه بني المصطلق او المويسر وانا لم اتعرض للخلاف الكبير جدا في اي الغزوات كانت هذه القصه فان المسألة فيها خلاف كبير شديد والصحيح والتحقيق ان هذا السفر هو غذوة الوريثير او بني المسطلق وان بعض اهل العلم المحققين ذكروا ان هذه القصه او ان قصة العقب تكررت مرتين في هذا السفر الذي شرع فيه السيب وفي السفر او في السفر الذي وقعت فيه حديثة الاف او في القصة التي وقعت فيها حديثة الاف وفي سفر آخر كان عند هذا الفتح لكن التحقيق أن هذه القصه وقعت في غضوة بني المصطر وذكرنا أن هذه الغضوة كانت بليلتين خالتان من شعبان سنة خمس على الصحيح وذكرنا من أقوى الموجهات على أن هذه الغضوة كانت في هذه السنة أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قد حضر هذه الغضوة وهو رضي الله عنه قد مات بعد الخندق في بني قريبة فالصحيح ان هذه الغزوة هي غزوة المريسية او غزوة بين المصطلق قال حتى الى كنا بالبيداء والبيداء فكرنا انها انه مكان قدام او قرب ذي من طريق مكة قرب الحليفه وذو الحليفه تبعد عشره كيلو متر من المدينه النبويه فهذه. فهذه. فهذا المكان الذي هو البيت هو مكان قرب الحليفه من طريق مكه وقد جزم بهذا ابو عبيد البكر في معجمه وذكر الكرمالي انه موضع بين مكه والمدينه وجزم ابن السي رحمه الله بأن هذا المكان هو ذلك ليس ذاته، ولا يعني حرج في أن يكون هذا المكان هو مكان قرب المدينه ولم يبعد من المدينه قال أو بذات الجيش قالت انقطع عقد لي والعقد هو كل شيء يعقد يوضع على العنق ويسمى قلاله جاء بعض الروايات تسميه بالقلاله ما نقوله حسن ها؟ لكن مصنوعة من من من خرط يعني والخرط هو يعني أحجار يعني تجمع وتربط وتصير مثل القلاده أو عقد يدار على الرقبة. وقولها رضي الله عنها إن, إن قطع عقد لي أضافته لنفسها اعتبار أنها كانت تلبسه وإلا أطحت الحديث من. يطيب الاخبار أن هذا العقد استعارته عائشه رضي الله عنها من اختها اثناء بنت ابي بكر زوج الزبير بن العوام رضي الله عنه فهذا العقد ليس لعائشه لي وانما هو لاختها استعارته منها هذا عادة قديم نسيه سي الكلب صيانه قالت فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهتمام وهذا ليلى تنكامل هذا حرفا منهم صلى الله عليه وسلم على عدم تضييع المال سيأتينا في فوائد هذا الحديث وبخاصة أن هذا العهد لم يكن لعائشة رضي الله عنها إنما كان لأختها حرث النبي صلى الله عليه وسلم أن يجد هذا العهد حتى ترده عائشه الى طاهبته او الى مالكته وهي وقتها اسماء رضي الله عنه فقام النبي صلى الله عليه وسلم على ادماته والبحث عنه ليله كان، حيث كلف بذلك ارثيب ابن حضير مع جماعة يبحثون عنه ولكن لم يجدوه الا بعد ما طلعت الشمس الشمس الفجر والفجر وتهمه وحصل ما حصل قالت أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على في اعتماده وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء ليس على ما يعني لم يكونوا قريبين من ماء وليس معهم ماء أي ليس معهم ماء يكفي لأن يتوضعوا به وإذا فالغالب أن معهم ماء يستقون به للشرب وقولها وليس معهم ما الا ليس معهم ما يكفي للتوضؤ به قالت جاءت الناس الى ابي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشه اقامت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ما وليس معهم ما اشتكى الناس عائشة الى ابيها ومعها زوجها وهذا في مكان النبي صلى الله عليه وسلم وذلك انه عليه الصلاة والسلام كان نائما وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام لا يوقظه احد من الصحابه حتى يستيقظ بنفسه وذلك ان نومه صلى الله عليه وسلم كان ياتيه فيه الوحيد وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أو في وقت يتنزل عليه الوحي لا يكذبه أحد من أصحابه فكان عليه الصلاة والسلام إذن لا يوقفه أحد من الصحابه فاشتكى الناس عائشة رضي الله عنها إلى أبيها فكان موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن دخل على عائشة وكانت عادته رضي الله عنه وارضاه وهو الصديق الأكبر الذي لا يعرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم أحد مثله ولا يوافر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة أحد مثله رضي الله عنه كانت عادته. إذا سئل عن شيء وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا كان يقول الله ورسوله أعلم لكن لما كان الأمر يتعلق بيناته خشي أن يقول الناس إنه, إنه سكت لأنها ابنته ولهذا تدخل رضي الله عنه ودخل على عائشة وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في فصطاته فصطاته الخيمة ودخل من غير ان يستأذن. سيأتينا من فوائد هذا الحديث انه يجوز للأبي ان يدخل على ابنته ان كانت مع زوجها ان كان الزوج يرضى بذلك وكان في غير خلوه مباشره سياتينا ان شاء الله تعالى الفوائد فوائد هذا الحديث قالت عائشه رضي الله عنها فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رقه على فخه قد نام فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ما وليس معهم ما فاخذ يوبخ عليها رضي الله عنه تائيدا شديدا حتى جاء في بعض الروايات انه سبها بل جاء في بعض الروايات أنه قال لها ما أكثر ما يعني تكونين عناء على المسلمين وبهذه العباره تدل بعض الناس على أن قد التكررة وأنها وقعت في الإشكي اولا ثم تكررت هنا فكان منه صلى الله فكان من أبي بكر رضي الله عنه أن قال له أن قال لها مثل هذا الكلام لكن الصحيح بكرنا أن هذه القصه واحدة الخصة الأحدي واحدة قال تعاتبني ابو بكر لاحظوا هنا يعني لطيفه في هذا التعبير عائشه رضي الله عنها كان يعني ينبغي ان تقول عاتبني ابي لانه ابوه فلماذا تمته وقالت عاتبني ابو بكر لان عاده الاب الحلول على البنت وعلى الاب خاصه الاب البنت الاب عاده يحن على ابنته ولا يغلط عليه بل انه رضي الله عنه زاد على التعنيف ان جعل يطعن في خاصرتها ونقول يطعن ولا نقول يطعن إذا كان الأمر متعلقا بشيء حسي تقول طعنت أطعن, اطعن في مثلا في الطاوله وتقول طعنت واطعن في عرض فلان فاذا كان الامر حسيا كان الطعن في المضارع الضم يطعم وإن كان في امر جسي كالعرضي وغيره فيكون بالفتح يطعم وهو القياس لأن قياس من فعل التلافي المجرد إذا كان على وزن فعل في الماضي وكانت عينه حرف حلق أو لامه حرف حلق، كان في المضارع على يفعل، كان في المضارع على يفعل. فقلت إن أبا بكر زاد على تعنيفه ومعاتبته بنته أن جعل يطعن في خاطرتها وهذا ينافي الحنوب الذي ينبغي أن يكون عليه الاب ولهذا قال ترضي الله عنها فعالت بني أبو بكر فززلته منزلة الرجل الأجنبي لأن الأجنبي هو الذي لا يراعي مثل هذا الحنوب ولا يراعي مثل هذا القرب فنزلت أباها من جنة ولهذا سمته باسمه ولم تقل تعاتبني أبي. قال تعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول يعني قال لها كلاما قويا في هذا الباب وأنها دائما يعني تفعل مثل هذا بالمسلمين وهي رضي الله عنها كانت طبيعة صغيرة. كانت طبيةً صغيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوس الرحيم يتودد إليها ويعاملها معاملة الصبيات ولا يعاملها معاملة النساء الكبيرة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاني سعليها كبيراً فعكبها أبو بكر وقال لها ما قال قالت فقال ما شاء الله أن يقول وجعل يضع بيده في خاصرته وخاصرت هي ما يكون في وسط الجسم ما يكون في وسط الجسم من الجنبتين من الجنبتين هذه خاطئ في الوسط هذه خاطئ وهذه خاطئ قالت فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رؤى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السرير وهذا يعني يدل على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 احترامه وتوقيره للنبي صلى الله عليه وسلم وان الصلاه حضر وقتها فجعل يطعنها في خاصرتها حتى تتحرك فيستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فيدرك الصلاه في الوقت لانه استحيا ان يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من شده تعظيمه وتوقيره للنبي صلى الله عليه وسلم لكنها ثبتت ثبوت الجبال فما تحركت رأنا هذا الطعم الذي كان يرسله أبو بكر رضي الله عنه على خاطره عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قالت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما. يعني نام، فلما أصبح أصبح على غير ما. لم يكن هناك ما. فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. ما هي ايه التيمم؟ التيمم ورد في ايتين في القرآن الكريم في آية النساء وفي آية النائم وكلتاهما كانتا في أو كلتا الصورتين مدنيتين فأي الايتين قصدت؟ قال ابن العربي رحمه الله هذه معضلة هذه معضلة ما وجدت لذاتها من دواء ابن العربي احترق ما عرفش من الآية ايه آية النساء أم آية المائده لأن آية المائده فيها موضوع والأليق أن يقال في المائزة إنها آية روضة ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة تغسلوا وجوهكم وأيديكم للمعارضة فاحتار ابن العربي المالكي ما شئ ابن العربي الصوف صاحب الخصوص هذا هالك اما ابن العربي فهو المالك صاحب عارضه الأحوال والقدر وغيرها من الكتب المشروعه وجزم بعض اهل العلم كامام القرطبي بان الايه هي ايه النساء لانه ليس فيها الا ذكر السيئه والصحيح ان الايه هي ايه المالية وقد ورد هذا صريحا في صحيح البخاري ورد هذا صريحا في في صحيح البخاري من روايه عمرو بن الحارث رضي الله عنه رحمه الله انه جاء في روايته قوله فانذر الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه ما أيديكم إلى المرأة والذي يدل على هذا أن الناس كانوا يعرفون الوضوء وإنما نزل في الآية وسميت الآية التيمم لأنهم كانوا يعلمون الوضوء من قبل أما التيمم فلم يكونوا يعرفون التيمم فجعل الله عز وجل آية الوضوء من القرآن حتى يستند الفعل الذي كان يفعله النبي في السنة يستند إلى القرآن في ثبوت الورق ثم جاء ذكر التيمم الذي هو الجديد على المسلمين في ذلك الوقت هذا المقصود بقول عائشه رضي الله عنها فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فقال أسيد بن حضير بن سمات الأنصار الأشهد أبو يعيا صحابي الجديد وهو من السابقين من الأنصار رضي الله عنه قال السيد ابن حضير ما هي باول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وفي رواية قال بعائشة جزاك الله خيرا ما نزل بالمسلمين كرب أو ما نزل به كرب إلا جعل الله الذي فيه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بارك فكانت عائشة رضي الله عنها باركة على المسلمين في كثير من المواقف بل جاء تصريح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ما أعظم بركه عقده ما أعظم بركه عقدك لانه بسبب العقد سرع التيار بينما هو سبب من الاسباب والله جل وعلا ينزل الاحكام ويجعل لها اسبابا سبحانه جل وعلا فقال اسيد بن حبيب ما هي أول بركتكم يا ألأ يا ابي بكر والمقصود بآل أبي بكر هو أبو بكر نفسه وسائر أهله من أزواجه وأبنائه رضي الله عنهم أجمعين. قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقدة كحثه. هذا الحديث العظيم يحتاج إلى وضات ويحتاج إلى تحرير فوائده العظيمة والكثيرة جدا و. ينبغي أن يعتنى بمثل هذا الحديث الذي اشتمل على أحكام كثيرة جدا نظر بعض الفوائد منها على سبيل الانتقاء وإلا فهو يعني فوائده لا تعد ولا تفصى فوائد هذا الحديث أو من فوائد هذا الحديث فيه بدء مشروعية التيمم وأين نذهب؟ السائدة الثانية فيه جواز تأذيب الرجل ابنته فيه جواز تأذيب الرجل ابنته في أبا بكر ظن أنها فرطت في العقل ولم تحتفظ به حتى سقط عنها إذا فيه جواز تأذيب الرجل ابنته وان كانت التبيع وليل بغي التعنيف أو الاضدراع مثل هذا لأن بعض الأصوات في هذا الوقت الحنونة التي تحرم التاديب بالضرب مطلق. هنا عندما نقول التأذيب بالضرب, بالضرب، الضرب الذي لا يترك أخر الشيء يخرج العينين واللي يفكر الظروح والذي يفجح في الدم اوني العينين لا هذا ضرب مبرح الضرب الذي الذي نتكلم عنه والضرب الذي لا يترك أخر فان ترك اثرا صار ضرب مبرح وهذا لا وبه خاصه اذا كان في الوجه كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه مطلقا حتى الكافر لا ينبغي ضربه في الوجه مسرعية الضرب لاجل التاديب الضرب غير المبرح لأن الضرب يا إخواني مادة شرعية قال النبي صلى الله عليه وسلم وضربوهم للأبناء وضربوهم عليها وهم أبناء عشر يعلمون ابناء أبناء ويضربون على الطلاق وهم أبناء عشر فالضرب مادة شرعية تضرب المراه اذا نشدت بعد أن توعظ موعظه ثم تهجر فان لم يرجعها هذين الطريقين وهما الوعظ والهجر تضرب بعد ذلك تاديبا فان لم يرفع الضرب شرع بعد ذلك تحكيم الحكمين ويلشفت انشقاق بينهما تبعث حكما من اهله وحكما من اهله والاثر الشديد ما اقرا النسوه الذين لا ينفعهم هذه الاشياء ويا في هذه الدنيا ورياضه عده المحاكم المحاكم راهي اخواني غارقه بهذه هذه القضايا قضايا الصلاه حتى شاهد نوع من المثل يقولوا في الصيف القاطو فشت بوظ صعب لا الناس يفرحون في الصيف لكن قبل أن يأتي الشتاء حتى تجد هذه الحياة الأسرية وهذه الأخرى بين المحاكم. يا إما الزوجة تطلب الخلع لأنها الأسف الشديد تطلب بيتا وحدها بعد أن بين لها الزوج بأنه يسكن مع والديه. فأنا كذا أتكلم عن هذا أتكلم عن أمر واقع وليس عن أمر خيالي. وهذه قصة حقيقية. كي الأبوه عندهم ولد واحد عندهم بنت الزوجة قاعد في بيتها مهمية نشاء الله وعندهم ولد واحد فرغب الابن في هذه البنت فلما ذهب والداه ليخضبها اشتركوا اشتركوا عليه أن يسكن وحده في بيت مستخدم فجاء الاب من غير مستنكر أو من غير استنكار فقال لابنه قد اشترط عليك بيتا فاذهب وجدك بيتا خاص فذهب وجتك بيتا وتزوج بها في هذه المره يعني على تفيل بالانكار قال له الاب قال له بالرضا دار شوف داروا كم نقولوا احنا ما ديالي على دارو, دارو. فلولت مني راه غادي يجيب دارنا غير يقول قرب العالم ديور عندو غالي فولد قال لا حتى في العلاقه رابع خطبه حتى في السياره بعد ذلك اهل الزوجه واهل البنت هذولهم <سألة> الحفظ قالوا اشكرهم الله يبارك يعني راه الولد هذا نشاطه وليس مليئه ومتدين وعندهم اسنان غيرهم بلوح هو ببوين ما تركه قاع ليزم يقولون وراح ننقلوهم نديهم بعد ذلك قبلو تزوجت يحلو بهذه البنت فلما حملت نشدت غير حملت نشد والطورة في, في جامعة النسوط كيف يمكن أن يكون جامعة النسوط جامعة شيطين، اليوم الشيخ موظنة هذا الله الله أعلم لكن الآخر الشديد أنا أقول يا أخواني أنه انتم وجوه كريم يعني. ولا أريد أن أتكلم بهذا <سؤال> اخوان المرأة كانت يعني لا اتكلم عن كل النساء في من النساء يعني منهن في غاية يعني الأدب وفي غاية الدين وتوخير الزوج لكن أقول هذا الشيء كفر وهذا كله من الرجل في بكر يقول الفرق من الثالث الفرق من سالب كان الرجل ثالثا حقا روض الفرق وجعلها تمشي كما يريده من غير عزواته ومن غير ظلم ما يقول هذا البشر بدون مطرد وتقول له تدخل زعفان تدخل بالدفزاق وتخرج تكثر لا لا هذا ليس يفعله إلا الضعافة الرجل الحقيقي هو الذي يقوم عليها يقوم عليها أحسن قياة لكن من غير أن تمز رجولته وتعرف يا اخواني ان المراه تتمسك وتتعلق بالرجل اذا كان كامل الرجل فقلت هذه البنت نشدت بعد ان حملت وطلبت بيتا مستقلا والان القضيه المحكمة المحكمه مازال ما ادري الان منقار انا حدثوني بها لكن ما ادري وشخصا فاقول يا اخواني هذه يعني مذله وهذا شيء خطير ومستطير يعني راه ينتشر وره يسري في الناس فرياننا في الجيش أروى الله العظيم فلأبي أن يؤدب ابنده لكن من غير أن يعني يعنتها يعني يعني عليها أو أن يتركها أو مبرحا بل إن كانت تعنته بالكلام فهذا أفضل لأن بعض الناس يفهمون بالكلام وبعض الأولاد يفهمون بالكلام وبعض الزوجات يفهمون بالكلام وبعض, وبعض والزوجات يفهمون بالكلام من غير أن تنشد المرأة. وتذهب الى بيت ابيها الجيد مع وبعد كان بعض النتيجة يقول لك يا اذهب عن ضربة بنابرا بعض اذهب هذا ضربة بها تشميم وقال له اذهب اذهب اذهب اذهب وين راح تريدك تشوف المحل تولي ذلك الى الاولى المراه لا تبع لها الا بعد ان يستحيل الامر بينها وبين الدروس في لكن مجرد انه طلب القنطن معلش وحيد ضربة بها عندي لكن عندك سرعه تغضي من غير رجعه وتستني الزوج خاصه اذا كنت ظالبه تستني هو يرجع فهذا هو الذي يسجد العلاقات الزوجيه وما اكثر هذه القضايا في المحبه والان المحبه يا اخواني راهم ينادون الى رد الجماعه خيبك اللي كانوا الجماعه هم يثيرون كانوا الامام وكانوا الكبار بتاع الحي على القبيله هم يثيرون هذه المشاكل هناك سرعه من المحامين سبب تعال مشاكل سعنا المحامية المحامي جاء فيه لما ظالمة مئة المئة واللي جاء الراجل ظالم مئة المئة يقولوا نشط نقل حظة بتاعها الربح حالك ليه في محانية. وتكثر هذه القضايا في المحام فسبب مشاكلنا وسبب تهاطل هذه القضايا الكثيرة بين المتخاصمين حتى الشركاء كثير من الناس هم شركاء ويتخاصموا. بعد ذلك وين يروحوا؟ يروحوا للمحامي المحامي يقول عليها كيف نجيب لك دراما هو ينحلوا دراما وما يجيب لوش دراما ويخليه دور قضية على قضية قضية على قضية وصارت المحاكم خاصة أن المحاكم يعني ما يش قائمة دور كبير في هذا الدب فأقول وأنا أنادي من هذا المكان ان أن الناس إلى التحاكم إلى شريعة الله أي متخاصمين سواء كان زوجين أو كان, كان شريكين أو كان واحد ثلث الواحد أو غير ذلك أو أي متعاملين قبل أن يذهبوا إلى هذه المحاكم ينبغي بغي أن يذهبوا إلى التحاكم إلى شريعة عز وجل لأن الله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرباً مما قريب ويسلموا تسليما. فلابد من التحاكم إلى الشريعة يا إخوة الى إلى الشريعة يقوم جميع النزاعات في اقصر وقت يجيوا الزوج والتنازعين لنفذهم الايمان لأنه سأحكم بينكم بكتاب الله وسنة رسوله فإن قابل أفضر الحكم في المجلس ثم يخرجان المترضين باذن الله جل العالم وهكذا تنطف عنا هذه المشكلة المقصود إخواني الضرب مادة شرعيه ولا ان يكتفق إلى قول أرباب التربية في هذا الثمان لأنه لا يجوز ضرب التلميذ ولو بوردة استوى وردة لتريح منها التلميذ ما من تضربوش بوردة باش يشمري حمد حمد الضربوش ولهذا التقوى علينا التلاميذ وصاروا يغابوا عنه الاساتذه ولو يضبطوهم خاصه ان الاساتذه الان كلهم نسوه في الغالب والمرضين خاصه على روحه ما لو ويسيسوا التلاميذ ولو لو لهم عزكم الله في القسم ولو يديروا كل شيء في القسم كان هذه معلمه فينا ضعيفه لا تستطيعوا فعله فينبغي يا اخواني ان نرجع لابنائنا الى حكم الشريعه وإلى تأديبهم بما أنذر الله جل وعلا حتى يصرح لنا جيلنا والجيل الذي يأتي وحتى نعم أو يعم هذا البلد وغيره للمسلمين الخير والأمان لأننا نريد أن نعيش في أمان حتى نعبد الله جل وعلا ونلقاه على ذلك الخير الذي نكون عليه إن شاء الله تعالى سأل الله لنا من فوائد هذا الحديث فيه بيان ما كان عليه الصحابة فيه بيان ما كان عليه الصحابة من توطير النبي صلى الله عليه وسلم فيقظ أيوخذ... هذا من قولها رضي الله عنها فلا يمنعني من التحرك الا ما كان ربك رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورت هذا في ايضا فيه جواز السفر في النساء ولو في الغدن فيه جواز السفر في النساء ولو في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 إذا علم أن زوجها يرى بذلك وأنه في غير خلوة مباشرة وأنه في خلوة مباشرة فيه الهمز جُوز له من نسب إلى ذنب أو جريمة فيه جواز معاكب إنه نسب إلى ذنب أو جريمة لأن ابا بكر عاكب عائشة على حد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن ذلك كان بسببها من فوائدها أيضا فيه جواز تحلي المرأة بالحلي وسفر وسفر هذه فيه جواز تحدي المرأة بالكلي وسفرها به وجواز استعارته لأن هذا العهد كان لي اسماء من جاء بكر ولم يكن لها استعارتوا منها رضي الله عنه من فوائد هذا الحديث أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغين رجل لا يؤمن منه الفتنة والإعجاب فإنه لا يجوز أن يمدح في وجه لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي مدح رجل الأمان فقال فقمت ظهر لأن هذا الرجل ربما كان ضعيفا أمانا ملح بل ربما أعجب بنفسه فظرنا أنها في مركبة غير المركبة التي هي عليها من فوائد هذا الحديث أيضا فيه جواز السفر بطريق لا ماء فيه في جوان القفر بطريق لا ماء فيه ومعنى هذه الثالثة هو انه إن علمت أنك في قفر لا ماء فيه لا تتكلف اصطحاب الماء معه إن كان ذلك ليسر فبهر أما التكلف فلا فلا يتكلف المسلم أن يصطحب الماء معه كما إنسان كان مثلا رايح يمشي على رجل مكان معين يعرف بان الطلب ستدركه في وسط الطريق وان هذا الطريق ليس معه ماء لا يكلف بان يحمل دلو من ماء ويمشي به لاجل ان يتوقع يتجلف من الماء ما يسد به عطشه فقط من فوائد هذا الحديث ايضا فيه جواب شكوى المرأة الى ابيها وإن كانت ذات زوج جواز شكوى المرأة لأبيها وإن كانت ذات زوج ويوخذ هذا من قولها فآت الناس ابا بكر فقالوا ألم ترى إلى عائشة انها حبست النبي صلى الله عليه وسلم وحبست النبي إلى آخر السائدة الاخيره في هذا المقام فيه جواز تأذيب الرجل ابنته ولو كانت ذات زوجة نذكرنا المعاتبة والآن نذكر التأذيب أنه كان يضربها في خاطرتها أو يضعنها في خاطرتهم وهذا من التأذيب بنوع من الضرب فيه جواز تأذيب الرجل ابنته ولو كانت متزوجة كبيرة خارجة عن بيته ويوحق بذلك تأديب من له تأذيبه وَإِنْ لم يقم الامام بلا يعني لا كان الحاكم قال ما لا يجوز نصب البوابه ذلك اجل التاديب فلا يقع فيها خاصه اذا كان الضرب لاجل القتل فلا بدا ان يضرب الاولاد والبنات على القتل اقول دائما الضرب لا ان يكون مبرحا الضرب لا يصح اقرا وان والفائدة الثربوية من الضرب كلما زاد الضرب كلما استعطى الأولاد بعض الناس ربما يظن بأن الضرب يرد لا الضرب لا يرد لازم لازم الأب أو الأم تبقى هلزتها قائمة بعدم الضرب كثير إنما تضربوني الحاجة يعني إذا ضربت الحاجة يرتدع الأولاد أما إذا تعود الأولاد على الضرب فإنهم يصيرون بعد ذلك لا يعبهون بهذا الضرب يجلس يغم وجهه يقول له قدر. كي سعياء يروح ويستدغمه. بعد ذلك رأى السيرك ذلك الحيوان الذي لا يضرب الضرب تعرفون قديما دائما يركبون الحمير، يركبونها بعفة. وبعد تطوروا لو يجيبوا مطمار ويدخلوه فيها في مسكينها. حتى يحتردو قاع يومي قام يدخلون الحمار. هو. ايه هذا من تعنيف الحيوان وانا كنت اشاهد هذا في صياغه الله مستعان هذه عموما جمله الفوائد المتعلقه بهذا الحديث وقلت ان هذا الحديث له فوائد عظيمه جدا حري بان يعشن بها والله على اعلنت الحمد لله والله والسلام على رسول الله وسجل مالكم عن ربش يتيمم لطلاب حضر ثم حضروا طلاب أخرى قال يتيمم لها أن ينفيه في يطومه ذلك فقال بذي يتيمم بكثير طلاب لأن عليه أن يبتغي الماء لكل يكون فما طلاب فمن اتغى الماء فلا تجده فإنه يديه وسجل فتيمم لها وتاتينا ان شاء الله تعالى في استيمم ثم صلى صلاه الظهر وبعدها حضرت صلاه العقر وبقي على على طهارته يعني لم يحدث بقي على طهارته لم يحدث سئل الامام مالك هل يتيمم تيمما جديدا ام يكفيه ذلك التيمم باعتبار انه لم يحدث لانه لم يحدث فقال رحمه الله بل يتيمم لكل صلاة يتيمم لكل صلاة مقصود بالصلاة المكتوبة أما صلاة النافله فانه رحمه الله تعالى يرى جواب أن يصلي عدة نوافل بصلاة واحدة ويشب أن لا يصلي عنده بشب أن لا يصلي بتيمم كان لأجل صلاة نافله لا يجوز عنده أن يصلي به الفريضه قال لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيم وإن بغي ان أن في هذه الفتوى لأنها مبنية على حكم وهو هل يتيم مبيح للصلاة أم أنه رافع للحدث؟ هل يتيم مبيح للصلاة أم أنه رافع للصلاة وهذا هذه من الإمام المالك تدل على أنه يرى بأن التيمم مبيح وليس رافرا، وإذا كان مبيحا، فإنه يقتصر على موضوعه وهو صلاه واحدة مفروضة. وهذا الذي عليه الإمام المالك وعليه جمهور المالكية، لأنه لا يصلى طرغي بتيمم واحد لأنهم يرون بأن السيغم مميح وليس جرافع والذي دل عليه الدليل أن السيغم مراطع للحدث، هذا الذي عليه أكبر المحققين وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسرد الإمام الأنحى أحمد والسنة وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطاهر الصعيد الطاهر وضوء المسلم ولو بعشر سنين فإذا وجد الماء فإذا وجد الماء تأمت به بشر هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصعيد الطاهر الذي ليس بنجس وسيتبين معنى الصعيد وأنه كل ما كان على وجه الأرض من غير المعادن فيدخل فيه التراب ويدخل فيه الثبات، التي هي اراضي فعلها املاح ويدخل فيه الحجار ثم كانت ملتاه او غير ملتاه عليها غبار او ليس عليها غبار كل هذا على التحقيق صعيب هذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو الذي تدل عليه مشروع الأدلة. وأما من قال بأن الفعيل هو التراب وأنه لا يجوز أن يتيمم على حذر أو حائط ليس عليه غبار أو تراب، فإن هذا القول بعيد. أنا لا أريد أن أقول في الخلاف في هذه المسألة، لكن أقول. إن الصحيح أن الصعيد هو كل ما كان على وجه الأرض من تراب ورمل لأن الذين قالوا إنه ينبغي أن يكون التراب اخرج الرمل وهذا غريب جدا فإنه صلى الله عليه وسلم خاض غزوه تبوك ولم يكن مع الصحابه ما وكان في المسافه بيداء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 بأن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون حجارة كما يفعله أهل زماننا في بلدنا فقال عرف كعران الوحيد كأنه راح يطحي فيه هذا في الحقيقة مخالف للسنة أخبره. إنما يضرب المسلم حائط انتمان حائط الله رحمه الله فيه استيمان يضرب يد وحده يضرب يديه يعني يدو ضرب واحدة ويرتح وجهه ويديه إلى الكوعين الى الكوعين او كفين هذا هو التيمم ما ان يتكلف يعني اخذ الحجاره معه فهذا من التكلف الذي لم يكن عليه السلف وهذه الامه فان الصحابه رضي الله عنهم خاضوا طهاره وفيها رمال ولم يأخذوا معهم ترابا ولا حجاره عليها غضاء ادل هذا على عموم على عموم ما يكون على وجه الارض لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطاهر وضوء المسلم وهذا مطلق ولا يقيد إذا بالدين وما قولهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي هويه مسلم أعطيت خمسا لم يحرهن أحد قبلي ومن هو جعل في الأرض مسجدا وتربتها طبورا وإن كانت هذه الروايه من طريق الأتقار وقد قيل ان زياده الثقه مقبوله فنحن لا نمانع من هذا لكن هل تعين التربه له مفهوم في هذا الحديث الظاهر أنه خرج مخرج الغالي وان المقصود بالارض هو التربه والتربه قد يكون فيها الحجاره وقد يكون فيها الرمل وقد يكون فيها السباق والذي يدل على ان المقصود من الصعيد الصالح هو عموم ما هو موجود على وجه الأرض مما هو منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة قال أريد مدينة معظمها ثباغ والمقصود بها المدينة فإذا كانت المدينة كلها ثباغ وإنما يحتاج الناس أن يتيمموا من هذه الثباغ دل هذا على عدم كعج في طربه إنما خرج المخرج أذاني على أن بعض هذا العلم أعلى هذه زيادة لأنها من يعني مخالفة بدواء الثقة وهذا في تحقيق محقق في علم الحديث ليس هذا مجاله والمقصود أن الصعيد الطاهر هو كل ما فعل على وجه الأرض إذا قلت إن الإمام مالك رضي الله عنه تيمو مبيح وليس دراعه لكن هذا الحكم يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام الطعيم الطاهر وضوء المسلم ولو بعشر سنين فإذا وجدت الماء فأتأنفته بشرك فانه خير فإذا وجدت الماء فأتأنفته بشرك هذا يدل على أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا للحدث مساله اخرى هل قولنا ان التيمم رافع للحدث هل الرفع هنا رفع مطلق ام رفع مقيد الصحيح ان هذا الرفع رفع مقيد بوجود الله وان المسلم يتيمم ما شاء الله ان يتيمم فاذا وجد الماء بطل تيمم فإذا وجد الماء بطل تيممه وسينزل على هذا الشكر الذي ذكرته الان وهو بطلان التيمم بوجود الماء سينزل عليه حكم قد صدره او قد حكم به الامام مالك رحمه الله تعالى وهو قوله في رجل تيمم حين لم يجد الماء فقام وكبر ودخل في الصلاه فطلع عليه إنسان معهما إنسان صنف الصلاة راه يصلي استشف واحد جرب معه بديا تعلمه ماذا يفعل؟ قال الإنمام مالك يستمر في صلاة قال مالك لا يقطع الصلاه بل يتمها بالتيمم وليتوفى لما يستقبل من الصلاة وهذا مخالف لما عليه جمهور المالكيه وأنا أقول لكم ذلك في نذهب إلى مالك أن المغاربه يعني زي اللي نقول والموريطانيين والذوانقه والاندلسيين عموما المغاربه يقدمون المدونه على الموقع المغاربة يقدمون المدونة على الموقع والمدونة قد اشتملت على احكام الإمام مالك بعضها يخالف ما في الموقع ولهذا لا تستغرب عندما تجدون حكما عند عندما المالك في الموتى وأن الملكية مشهور ما فيهم شيئا في الموتى لأن المغاربة عموما يعني يحكمون ما في المدون على أمام ما في الموتى أقول هذه الفتوى تبني على هذا السؤال يقول هو أن الماء أو أن التيم مرافع في حدث رفع مؤقتا وليس رفعا مطلقا وأن من كان يصلي بالتيمم وهو أثناء الصلاه ثم الطلاس فعلم بوجود الماء أو حضر عنده الماء بطل صلاته وتعين عليه أن يتوضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطاهر وضوء المؤمن إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمثه بشرة وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر إمام مالك أو ذكر يحيى عن الإمام مالك أنه سئل عن رجل تيمم أي أم أبحاثه وهم, وهم على وضوء قال يا أمهم غيره أحب الي ولو أمهم هو لم أرى بذلك ذا انتبهوا لهذه الفدوة راجل اما الناس هو كان على تيمم أبحاثه على وضوء سأله الإمام مالك، هذا الامام رفض على كيلهم، وصلى بالناس وهم على وضوء. أيجوز هذا؟ قال الأفضل عندي الأفضل يعني هنا عند الإمام مالك كراه كراه هنا المقصود بها فرق الأفضل، وليس كراه التحريم أو كراه البطلا. قال الأفضل عندي أن يؤمنهم غير من المتوضئين يعني متواضع أو مو قالت إن صلى بهم هذا المتيمم جاز لا بد بدان قال في السؤال الرابع قال يحيى قال مالك من قام الى الصلاه فلم يجد ماءا فعمل بما امره الله به من التيمم فان انسان قام الى الصلاه ولم يجد ماءا فتيمم واعمل بما امره الله كعامر التيمم اما ما جعل الامر للمسلم الذي في الماء ان يتيمم فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا فامر الله عز وجل النبي بما ان ان يتيمم قال فلم يوجد ماء فعمل بما امره الله به من التيمم فقد اطاع الله هذا الذي تيمم عندما لم يجد الماء قد اطاع الله وليس الذي وجد الماء باطاع منه شوف هنا أعني لا يقول أحب الي أن لا يأم المتيمم المتوضع وهنا يقول لأن المتيمم والذي توضع بالماء الذي توضع بالماء ليس باطهر من الذي تيمم كانه سوى بين المتيمم وبين من توضع بالماء وهذا هو الحق لأن المتيمم الذي عدم الماء او المتيمم الذي عجز عن استعمال الماء هو والمتوضئ سواء لماذا يكون لأن لان المتوضئ قد اطاع الله عندما امره بالوضوء والمتجمم قد اطاع الله عندما امره بالتيمم شيئا لم يجد الماء او عجز عن استعماله قال مالك قال وليس الذي وجد الماء باقهر منه ولا اتم صلاه لانهما امرا جميعا فكل عمل بما أمره الله به وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوط لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة وهذه الفتوى إخواني تخالف الفتوى الأولى وهي قوله رجل التيمم للصلاه حفرت ثم قال عن لا السؤال آخر سئل ذلك عن رجل كيمن أي أمة حظههم على وضوء قال يا أمهم غيره أحب إلي ولو أبنهم هو لم أعرف بذلك ده وهذا هو الحق الذي ينبغي اتباعه وهو أن المكين إن عزم الماء أو عجز عن استعماله هو المتوضئ سواء لأنهما اطاعا الله تعالى فيما أمرهما به من الوضوء أو من التيمم فقال مالك الرحمه الله صرّت للجنب إنه يتيمم ويقرأ وشتبه من القرآن ويتنفسل ما لم يجد ما عنه إنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلّي فيه يتيمم وهذا لا إشكال فيه فإن المتيمم يجوز له أن يتيمم الصلاة والصلاة أعم أي جزاً يتوب الصالح يتيمم الصلاة والصلاة أعم جاز أن يتوب الصيمم عمن جالب أن يتيمم لما هو دون الصلاة من صلاة نافلة وقراءة القرآن والمكوث في المسجد ومطلق الذكر وغيرها من العبادات التي تشرع فيها أخبر يشرع فيها الوضوء أو التيمم والتيمم يا اخواني هو أخذ وضوء إلا أنه لا يعدل عن الوضوء الى التيمم الا بشرطين اثنين الشرط الاول ألا يجد المسلم ماءا يتوضا به يقول الله تعالى فلا تجدوا ماء فتيمموا والشرط الثاني ألا يقدر على استعمال الماء ويفهم هذا من قول الله جل وعلا او كنتم مرضى او كنتم مرضى. المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء يجوز له أن يتيمم هل يتيمم لكل صلاه الصحيح كما ذكرنا أنه أن التيمم بدل عن الماء بدل عن بالماء والبدل يأخذ حكم مبدال منه في كل شيء ولهذا التيمم يجوز أن يصلي به صلاه واحدة فإن لم ينتقل صلى به ما شاء من الصلوات، وان نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، إلا أن التيمم يزيد عليه شيئا آخر، وهو أن التيمم يبطل بوجود الماء أو بالقدرة على استعماله. يتفرع عن هذا المساله رجل او ماء قام من الليل وهما على نافذة، وكان الفصل فصل برد وخشيا على أنفسهما. أن يغتسل في وقت الفجر. خاصة أن بعض الناس رزقهم الله جل وعلا ما يغنيهم من سكن مريح. سأل الله جل وعلا أن يرزق المسلمين جميعا سكن يريحهم بعض الناس ربما يعني يسكن في دار وفيها حوش والحمام بولت خلا خارج يعني خارج اللي. يعني بين غرف النوم وبين الحمامات. يعني العارض يعني يخرج طهر هذا ربما يعني يخلي الجو شويه يعني نقاطي على الانسان فربما اتسل الرجل او اتسلت المراه ستغفر وصار هذا مجبرا فلا حرج ان يتيمم لرفع الحدث الاكبر لكنه لا يترك الكل ما دام انه يقدر على الوضوء فانه يتوضا فانه يتوضا وهذا بما ثبت بفعل عمر بن العاص رضي الله عنه انه قضى جنبا فخشي على نفسه فما زاد الا ان سيدنا ثم توضع وضوءه وصلاه واقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك هذه مساله كبرى يقول انه كثير من الناس ربما عجز عن الاغتسال في الفجر فيشيد اما ان يترك الصلاه حتى تطلع الشمس وتحلى جيدا ليه ليه ويكون دار يعني الزراثات من بلعه وهو أنه ضيع الحراثة المكتوبة والويل له من تضيع الحراثة المكتوبة عامه فيعمل آخرا إلى الأبائل التيمم ويصلي بالتيمم وهو قادر العيوة مطلعه تيمنا لأجل رفع الحدث الأكبر وهو قالت بعض الناس مريض المسكين في فصل الشتاء اذا اغتسل اهلكه المرض حتى ولو طلعت الشمس في زمن البر يهلكه المرض ماذا يفعل ان اجنب او كان عليه غسل او المراه ان كان عليها غسل طهرت من حيرها وكانت كانت على جنابها وكان عليها غسل ولم تستطع ان لاجل الخوف تيممت ثم تبقى توضا كانها يعني اغتسل او كانه اغتسل فاذا زال السبب وجب عليه ان يغتسل فورا راح نمثل انو هذا مسألة مهمه جدا متعلقه كثير من الناس يقعون فيها انسان قام على جنابه وخشي على نفسه يغتسل في البشر لكن عن دعائه ذكر عنها وشيح حماش ويلها صمش يقدر يغتسل ويحلو لهم ويتركون هذا وشكولوا في فوات البشر في وقت البشر تيمم لرفع الحدة الأعلى. والتيمو ما على حجر أول. لعندك الكارلاز هم دول الكارلاز لحدة تقدر عندك كلبي تضرب الغراب هكذا وجهك تسمي وماشي شرط تفرع على يقولوا بعض الناس يقولوا لك لما تضربهم هكذا. كل جي. من في وبعضهم قال لابد أن تغفل يديك هكذا ثم تفعلوا هكذا هكذا, هكذا،, هكذا. هذا هو الأكثر من الوضوع. هذا من التأثير الذي جاء النهي عنه في الشريعة أقول هذا أكواني هذا موجود في بعض يعني شروع فروع المثل فماذا يفعل هذا الإنسان الذي خاطئ على نفسه يتلمن ويلمي بهذا التلم ومرافع الحدث الأكبر وهي الجنادة أو الحيث المرأة ثم يجب ان للصلاة يروح من يكون هناك من يكون كان كان ال هناك من الوقت هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون إذا من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون بعض الناس يكون هناك من يكون هناك من يكون يعني يتعب كعالكبير كهذا الحرب يتيمم ويتوقع فإن ذلك المستدب ودخل فصل الصيف بعد ذلك حتى ولو الوقاف يتيم لمده لمدة شهر أو ما دام أنه يخشى على مسيح المرض يجوز له أن يتيمم لكن يعني يتوقع ليستميح لي اختاره طيب من المسائل ذكرونه ما هي المسائل يعني إذا هذا مثالة مهمة إذا خطيته في الثراء كان في الثراء ورصت في الثراء كثيراً جلد له أن ينطق على يديه يعني نحن الكثير هناك وينتح به ولا ينطق وجهه بالطراء نعم دعاء دعاء لا أعلم في هذا اسم هؤلاء واحد ولم أقرأ في هذا شيئاً هذا لجهد يأني شيء في قلت لكم ما عن كاراني أنه وتعليق على لا إنما جاهل بهذه المسألة سأل الله فإذا كان واحد عنده علم هذا البرج في المال نعم خطر اللي عنده لديه وما الموم يمتشف وقاء يتلم يتلم أهلاً أخذتها ماذا تقتل؟ تقتل, تقتل. خطر يقول لهم أن يقول بيده يبقن بيده يصوب بيده هذا الضرجة التي تعاكم إذا كانت هذه كذيمة تؤثر يعني جدا بحيث لا يجوز يعني من حيث يعني ما يقدر شيء مثل ما أصنع فإذا مثله زاد مراقه جزله عن يتين إن لم يجد من يوضئه بحيث ولا ينسوا أنه أبيضه فإن وجد من يوضئه قبل قرور الشمس يعني ما تقاش من وقت الفجر إلى اليسير بحيث لو اغتثل تطلع الشمس قال يغتسل ولو طلعت الشمس لأن هذا الرجل اذ الله نفتطع لأنه لا يقال اجمعا لأن من استيقظ قبل خروج الوقت يجوز له أن يتيزل إن علم أنه من توضع آخر في لا هذا لم يقل به واحد من علماء المسلمين. فكذلك الغسل، لأن الله جل وعلا يقول كقول الله سبحانه: قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرت بشيء تأذوا منهم الصداع. زيد في الأخير. التسمية يسمى. التسمية يسمي أما الذكر الأخير. فأنا لأنني لم أجد من قال بهذا من أهل العلم لم أعلم من أهل العلم من قال بهذا فلا أتجافرها فنعلم لكم شيء إذا ما عرفتوش شيء ما قريتوش وما سمعتوش فلا تتكلموا من عقولهم والتحساناتكم والواجب ورد العلم لأي ما تدروش كما ذكره قال الله أنا سمعتها لا في حديث لا في آية ما سمعت واحد قالها صح الله هذا هو ننقله الله عز وجل لان تعفو العلم الى الله جل وعلا وتقول الله اعلم او لا ادري افضل من ان تتقول على الله بغير علم لأن التقول على الله والفتوى بغير علم من المهالك والمزارع الخطيره فيك زيدوا <تصفيق> <أه؟ تصفيق> ان كان الزجاج مليئا بالغوافه لي ليه من بذرة الحين مش كذا أليه؟ لك يقولوا شو في كامته يقولوا لا لا في منك يقول كذا إن كان زوجا فيه غبار يعني فيه غبار جرب تيمو معه. أما إذا لم يكن فيه غرابة زينه. لا ما اسمعش يعني يعني يتيمم لأجل أن يحضر الصلاة <تصفيق> لا لا ما قلنا يعني إحنا لما قلنا يتيمم معنى هو خاف أنه إذا اغتثل تفوته الجماعه فأش يقول يقول يبدأ أنا تتيمم باش تحطم الجماعه وقولوا لها لا تتهم بل يجب عليك ان تغتسل ولو فاتتك الجماعه انت اغتسل فان علمت أن الجماعه ستفوتك فاتركها لأن لك عذر قد يقول قائل انا راح صح لو نخرج مباشره أدرك ترك الجماعه لكن اذا خرج مباشره بعد الاغتسال راح نمرض انا متعود على نفسي قولوا لها اغتسل وصل في بيتك فلك عذر انتهى الوقت وزيدوا تذكروا لنا ان شاء الله الاحكام تيمو فيما يأتي ان شاء الله تعالى